حم م ع س ق ف كذالك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم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 العربي التي تنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم جمع لا ريب فيه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 يُؤْتِ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه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 ألا إن الذين يمارون فِي الساعة لفي غلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 ايات الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون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 ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَن صبر وغفر إن ذلك لمن عزل الأمور وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأبوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينغرون من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلل لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله